موقع, موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.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 ابنك ولم تعصا إلا بعلمك القلوب لك مخضيه والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والشرع دينك والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد كسوتنا من عري وأطعمتنا من جوع وآمنتنا من خوف وهديتنا من ضلالة فلك الحمد كله ظاهرا وباطلاً ولك الحمد أولاً وآخرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن الأماشى من شيء بعد سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بنيت ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند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 فلم يفضحنا تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي سبحانك ربنا لا إله إلا أنت وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا وسيدنا زلت بنا عن سبينا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه جئنا ببابك واقفين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتُب علينا يا الله اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوب بك من سخاطك ومن النار اللهم واحشرنا في زمرة المتقين وارفعنا في علين مع النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم املأ قلوبنا من إجلالك اللهم املأ قلوبنا من إجلالك اللهم املأ قلوبنا خوفا وخشية منك يا رب العالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعله حجة لنا لا علينا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيمنا النار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك من شر ما لم نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقدلا اللهم ألف بين قلوبنا وأصمح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وسعادة اللهم واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين اللهم وجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافيا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم ياهم وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وأنزل عليهم من شآبي بالرحمات اللهم اللهم وانقِلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود يا رحيم يا ودود اللهم ورحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناحين والتراب وحدنا اللهم عز مسلم والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وحم حوزة الدين وحم حوزة الدين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر عداك عداء الدين اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشدا وعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم